سوت الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أَفَلَا يتدبرون الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَ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 فقاتل في سبيل الله لا تخلف إلا نفسك وحرط المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تمكيلا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 وإذا حييت بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الله أكبر.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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يطلن الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون والذ لو, لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُضُواهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَدِيَوْمٌ وَلَا نَصِيرَ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِيرَةُ صُدُورِهُمْ أَيُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُ قَوْمَهُمْ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 ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ستجدون آخرين يريدون أن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ارفسوا فيها. كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يقتل مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَةٌ سلمت إلى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يَجِدْ فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يَقُتُ مؤمنا متعمدا فَجَزَاؤُهُ جهنم, فجزاؤه جهنم خالدا جَهَنَّمُ قَالَ فِيهَا غضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه عذابا عظيما الله سمع الله لمن حمده الله اكبر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 إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غر الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمته وكان الله غفورا رحيما ان الذين وفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَقُلْ أَنَّ آيَكُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع جره على الله وكان الله غفورا رحيما الله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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائبة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائبة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ بَدْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُمَ أَنَا تُمْ فَاقِمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقَتًا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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائلين قصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم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 سمع الله لمن حمد الله أكبر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 ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانه واسما مبينا ويستفتونك في النساء ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يطلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثه وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو بلنهم ولأمن فليبتكن ولا أمرنهم فلا فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن رَّادُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّي وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا هُلَاءِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وذيا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي, اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير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 وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يضني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الله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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان يشا يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولن يهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكبر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى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 فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله سمع الله لمن حمده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 الضالين آمين إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إذ لا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يطلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 سمع الله لمن حمده الله الله الله أكبر الله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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَدَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لبالصحف الاولى الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده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 قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا اللهم اهدنا في من هديت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 إنه لا يدل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا إنك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا إنك انت السميع العليم اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن عتقائك من النار يا ارحم الراحمين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 وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثق الموازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا ونسألك يا مولانا الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيتك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 ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم, إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا حسن الأمور اللهم وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أواهين منيبين مخلصين اللهم اقبل توبتنا وثبت حجتنا واجب وسدد ألسنتنا واسل السقائم صدورنا واهد قلوبنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب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 اللهم يا سابغا النعم ويا دافع النقم ويا كاشف الغمم يا مجيب دعوة المضطرين يا رجاء الراجين ويا أمل المؤمنين ويا أمان الخائفين فرج اللهم هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وبك أسرانا وأسرى المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وخص منهم من صلى معنا في هذا الجامع يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا, موتانا وموتى المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وصاحبا ورفيقا اللهم عليك بأعدائه من اليهود والنصارى والملحدين والشيعين اللهم عليك بالصبوين والنصيرين والعلوين يا قوي يا اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى خذ بنواصلهم للبر والتقوى واجعل على ايديهم صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم اهد شباب وشابات المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكر إليهم الكفر وال والحسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين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 محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى